سلام الله عليكم زعفرانه يدف ريحه عود مع ورد من الطايف يخلطها ريح ريحانه تقولون انت شاعره قلتي وما عليكم زود اجيب البيت مليان وبيوت العزه مليانه اذا كان خلفها الداله شاعر ديره تالس عود انا شاعرها للعليا من الخانه هذا شاعر ديرة ثال سعود أنا شاعر هذا العلياء من الخانة إلى الخانة لو إن الشعر سيارة في قير راكبها محدود أزبطلك سوامي لها من الرفرف إلى البانة <تصفيق> لو إن الشعر سيارة في قيرنا محدود أزبطلك لك لها من الرفرف إلى البانة على خشمي على خشمي تعال يا هبوب النود أنا ماني مطفشانا بلادي عاد عيدك والسعد يوم وعود غرام كنا البحر بزمن رتها ومرجانا شريعتنا هي القرآن ما حن نعبد التلمود نخاف الله وندور على عفوها وغفرانا دخلنا ساحة الخفجي دخلنا والحدث مشهود وطينا كل شيطان الرجيمة دخلنا ساحة الخفجي دخلنا والحدث مشهود وطينا كل شيطان الرجيمة وكل شيطانه لنا وفشلنا للمنقود المنقود لرحمه وعلى المنقود لنا كف الرياضة الصف جيدة عند سلطاننا لنا حتى الجنرال دخلنا ساحة الخبجي دخلنا والحدث مشهود سلطان كل شيطان الرجيمه وكل شيطانه وفشلنا للمنقود المنقود لرحمه على المنقود لنا كف الرياضة الصف جيدة عند سلطانه لنا حتى الجنرال المريكي قال وحنا نخيل العليا لرحم الله أمريكانا لنا حتى الجنرال المريكي قال وحنا نخيل العليا لرحم الله أمريكانا محن نواخذ الأهبلة ولا نشرح على المقروض وإلى منا زعلنا يمس دمها وصد شريانها لو أن ما نخاف الله في جند الفانسة القومة الكبيرة ونطرح أحصانها ما حن نربش على صوت الكمنجة والطبل والعود ما نربش غير لحامل وطيسة ودار دخانه ما حن نربش على صوت الكمنجة والطبل والعود لكن نربش ليحامل وطيسة ودار دخانه حضارة ثابتة ما هي حضارة عادة أو ثامود وصرحا ما تهز الريح لا من جاءت بنيانا عرفنا أننا بنموت ويبي ياكل لحم الدود لا كل والشيخانة والشيخانه تسوي العانة العانه هب يا شاربنا ما هو يفتل فالحبل المعقود ولا هي تقف الدنيا ولا تقعد علشانها وهبي حاقم ما هو يسوي مثل هاك العود ابو مشى حمدنا عطر الله قبر بدانه هب يا شاربنا هب يا شارب ما هو يفتل والحبل المعقود ولا هي تقف الدنيا يسوي مثل هاك العاده ابو مشعل حمدنا عطر الله قبل جدانه ترى شيخنا ما بلا بيشتع ترى شيخنا ما بلا بيشت فايده ولا مفيود هذا ما هو ابو مشعل ولا واحد من اخوانه ابو مشعل إلى زادت صوادي فالزمان يزود لو ان الوقت رجن حط راسه بين كرعانه ابو مشعل الا زادت صوادي فالزمان يزود لو ان الوقت رجلنا وإلقائكم قدرأت رأسها بين كرعانا وإلى غزة هبوب الكوسية لأجوادة رأس العودة أبو مشعل ما هو شجرة تهب الريح في أقصانا أبو مشعل كمول بل جيكة لأمان ثور البارود يُسألوفيه على أجل ملحة طب تشب عيدانا أبو مشعل كمول بل جيكة لا من ثور البارود يُسألوفيه على أجل ملحة وتشب عيدانا كفوفها بيضة وتنور السوادي في الليالي الزود يسألوف محمد خاتمي لخ دروب المرجله والجود له مسافه في دروب المرجله والجود رحمها الله حاتم ما وصلها في عنفوانه الى منه وقف جنب الجبل والله هو المعبود تقول الجبل واستغفر الله واقف وزانه يا عادل منطقه فرونه الى منه وقف جنب الجبل والله هو المعبود تقول الجبل واستغفر الله واقف وزانه وانبل من ملك الأخدود يحرية سجين الدنيته ما غير زلزانة يعزل للعروبة قبل ميلادك وهو مولود هبت هتلر النازي لقام يحيي المانه نبطل بابك يعزل للعروبة قبل ميلادك وهو مفقود هبت هتلر النازي لقام يحيي المانه نبطل بابك لشعبك من المهمومة للمظهود لقام البخيلة يصق دون الناس بيبانح عليها بالحرام النكي لش بيقدها وحدود من الحد العراقي للخليج الساحي امانه لك الارض التمايل ويتفتت من غلاكه حيود لك الحر القطامي لا شهر اشهر ارجي حالها لكم سعيده تهمس تلفظه يطيب راس العود لك حدود الشمال تقول عانه سيدي عانه لك الوكره معدفنه تشارك راس ابن عبود في اغنيتين من ابداعات راس من ابداعات ضلع خان والحانه تراب ابن الذيب لقال القصيد وحضرتك موجود تساوي قولت الجمهور اللي صح الله لسانه